بوك تو ترس ديشم ششة ستة وثلاثون ستة وثلاثون المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة كور يرى أوتوبوسو ستوتالي؟ أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ كوريس أوتوبوسو ستوتالي؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي خط الذي ينبغي أن أأخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ <سؤال> هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ <سؤال> <سؤال> أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ كيف ينوي بليتس؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ كيف ستتعلو يرأيك تساندرو؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Jums čia reikia išlipti. Ježib ant tanzilahuna. Jūs turite išlipti pro galines duris. Kitas metro traukinys atvyks po penkių minučių. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق المتر التالي سيصل خلال خمس دقائق كيتسترامبايوس اتفيكس الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق كي تس أو تبوستس أتفيق سبوبينكيوليكوس منوتشو الباس التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة الباس التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق كده بجوة بسكوتينيس مترو ترو كينيس؟ مترو؟ متى يسافر آخر مترو kada važuje paskutinis متى يسافر آخر ترام متى يسافر اخر ترام kada متى يسافر آخر باس؟ متى يسافر اخر باص ar turite Helmahaka, tevkirat safar. Helmahaka, tevkirat safar. Bilieta, ne, neturė. Le, le, južadumai. Tevkarat safar, la, Mamai. Te pribalute, turite mokite, bouda. Ivan, Aleika, ant ram. Ivan, Aleika, أن تدفع غرامة